كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان وأسألك اللطفة فيما قضيت والمعونة على ما أنضيت وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم فأنت الثقة لمن توكل عليك الله أكبر الله أكبر الله en la ilaha illa Allah ashadu en la ilaha illa Allah. اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه Haie ala al-salā, haie ala al-falā. Hei ala <repeat> al-flaaah Allahu akbar, Allahu akbar صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربك هذه الدعوة التام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الضمان اللهم ارزقني حبك اللهم فكما رزقتني مما أحبك فاجعله قوةً لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك إيماناً كاملاً وأسألك اللهم نعيماً لا ينفد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علماً الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاه خيرا لي واسالك اللهم خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الإخلاص في الرضا والغيب وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعُوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم إني أسألك عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا وعملًا بارًّا اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك اللهم جمل امورنا ما احييتنا وعافنا ما ابقيتنا وبارك لنا فيما حولتنا واحفظ لنا ما اوليتنا وارحمنا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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوء استوء تراصوا في الصفوف الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر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 قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوْحِ قُلِ الْرُوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ان فضلُهُ كان عليك كبيرا قل إن اجتَمَعَتِ الإنسُ والجنُ على أن يأتُوا بمثلِ هذا القرآنِ لا يأتونَ بمثله لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضُهم لبعضٍ ظهيرا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 الله اكبر الله الله Allah ekber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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بليع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة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 قَد جاءكم بصائر من ربكم فمن ادثر سر راسخ ومن عم يفعليها وما انا عليكم بخفيف والله وكذلك نطرف الايات وليقولوا درست وانبينه اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرضا للمشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم بركيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم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 وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنَقَلِّبُ أَسْفِدَتَهُمْ وَأَرْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِرِقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَرِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُض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 وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ أَمَّنَ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَلَمْ نَكُنْ كَمَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَأَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَأَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ في لَيْسَ بِخَارِجِهِم مِّنْهَا كَذَالِكَ جَزَيْنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَمْ نُؤْمِنْ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا ضد الله ان يهديوه ويشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا يصعد في السماء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 انما مر مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك اولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والان في الم ياتيكم رسل منكم لَ يأكُم رُرسُلُ مِنكُم يقُّون عَلَكمُم آياتِ وَُذِرونَكُم لِقأَوِك هذا قالوا شَهِدِنا على فُسِن وَرَّت الحياتة الدّنيا وَّم الحية الدّنياَا وَشهَهِدُ على أَمُِهِم أَهُم كانَوا كَافِرم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 كما أَنشَأَكُمْ مَا يَغُرُّ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِ لَاتِ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قوم